يرون وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الهه واحده ان هذا لشيء رجاب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 يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخطرنا الجبال معه نسبحن في العشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وَهَلْ أَتَاكَ رَبِّي الْخَصْمِ اذْثَوُرُ الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحَكِّمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَلَا تشطط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 لَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن لَهُ عندنا لزلفا وَحُسْنَ مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب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 وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ وَانْقُرَبَ عِبَدَنَا أَيُّوبَ إِذْ دَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۚ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۚ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُم رَّحْمَةً مِّنَّا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 فاد هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم ما يصلونغا فبئس المآب هذا فلذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالنا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 وقيل قال فبعزتك لاغوي انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لام لن جهنم منكم ومن من تبعكم منهم اجمعين قلنا اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين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 ثُمَّ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ثُمَّ جَعَلَ مِنْهُمَا زَوْجًا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي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 ثم إلى ربكم ورجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله, ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وَجَعَلَ لِلَّهِ أندادا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ كَمَثَّلْتَ بِكُفْرِكَ قَلِيلا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمْ هَمَّهُ قَالَتْ إِنَّ اللَّيْلَ شَاهِدٌ وَالْقَائِمَ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ويرجو رحمة ربي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 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ الرِّبَّانَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أولو فَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ فَأَنْتَ سَاطِعٌ مِّنَ في النَّارِ لَٰكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ان ترى ان الله انزل من السماء ماء فسلكه فسلكه في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يخرج به زرعا مختلفا انوانه ثم يهيج فترى موصرا ثم يجعله حطاما إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نور مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَةٌ قُشَعْرٌ مِنْ هُجُولُ ذَٰلِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ يُنْجِلُدُ جُلُودُهُمْ ثُمَّ يُنْجِلُدُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فما لَهُ مِنْ هاد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 وَمَنْ الله اللَّهُ عَنْهُمْ الذي الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ الْعَبْدَ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِي وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ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 فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ في لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الموت ويرسل وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ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 وَبَدَّلَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَ سَيِّئَاتِهِمْ خَيْرًا حَاقَّ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا كُشِفَ مَا بِهِ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 قرتا فكون من المحسنين بلا قد جاءت اياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا اليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء لا يمسهم سوء ولا بهم يحزنون الله خالق كل شيء وهو لشيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأثير وَيْلٌ لِلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَتُمَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات وَمَنْ في الأرض إلا من شاء ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَا فَإِذَا هُمْ طِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الكتاب وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ الحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسيضل الذين كفروا الى جهنم سدرن حتى اذا جاءوها حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم وَقالَا لَهُم خَجَنَةُهَا أَلَم يَأتِكُم رَسُلُم مِكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُم يتْنونَ عَلَْكُمْ آياتاتِ رَبِّكُمْ وَيُذِرُونَكُمْ وَيذِرُونَكُمْ كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها, حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجَن في حيث نشاء فنعما اجر العاملين وترى الملائكه تحافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم وقضي بينهم Alhamdulillah.